واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وانضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتق العذابي معاك والأدم ويفك راك تاني في لؤاك الدنيا تجيني معاك وارضاها عبقى رضاك وسعد تهيهن في هواك في هواك طول حرماني هواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وانضاعتي بأفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاء لعذابي معاك والأدموعي فكراك أرجع تاني في لؤاك الدنيا تجيني معاك ورضاها عيب سعد زهيهن في هواك في هواك طول حرما ليك مشغول وشاغلني بيك ونياتك فاني وكلامهم يبقى عليك وانت الداري ورايق واصح من ليل ناديك وبعطر روحي تصحيك من شاغلني بيك قربنا ماري يا لئيك مشغل ويشغلني بيك وانا ياتي فانيك وكلامهم يبقى عليك وانت الداري ورايك واصحى من الليلة ناديك وابعت روحي تصاحيك ومين اللي شاغلني بيك قربني الاقي مشغول وشاغلني بيك وانا تيجي فاني وكلامه يبقى ليك وانت جاري ورائك تصحى من الليل اناديك o bat ruh it sahip, öm yalı وانسى اوحي وياك وانضاعتي افداك لو تنساني وانساك وتريني بنس جفاك واشتاء العذاب معك والأدموعي فاكرام لعبتاني في لؤاك الدنيا تجيني معك ورضاها يبرق سعد تهيهن في هواك في هواك طول